بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سنقاف كذلك يوحي وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وهو العلي العظيم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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتُنذر أمّ القرى ومن حولها وتُنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير.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 ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد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 وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوهم يغفرون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 وَلَمَنْ إِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يُعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي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 وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٌ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ μια يوم που θα έρθει σε επαφή με τον κόσμο και θα إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها